قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهماء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسراء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 كَثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مُتَّقِدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لا تجدن أشدنا صعدة ل الذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولا تجدن أقربهم مودة ل الذين آمنوا والذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسيسين وربانوا اشتركوا <تصفيق>